طب بص عشان الاخوات نوصل النسخه نص نسخه للشف قبل صور النسخه على الاخوات لا لا على حسب انا لا لا انت يعني احرص مني على ذكر خد الامتحان اهو هات لي بقى مفيده انك استلمته منها هات لي مفيده انك استلمته مش في انا جبت الامتحان قدامكم اسمعوا الشغل الورق اللي انت الامتحان 50 جنيه سر ولا لا لا واحد هو ورق وش ما هو اصل وصح وغلط هو ايه باختصار شديد صح شديد انا بخليكم درس النهارده اقل من نص عشان اطولش عليكم أي حد تليفونه هايرين هاقضوا منه معلش إثناء الدرس أي حد تليفونه هايرين هاقضوا منه ولو خدته منه مش شايفه تحذير يلا فينو تلفون هاته لو رن خده لو تلفوني رن اللي أنا متبرع بيه لأولوحت فيه لأنني أصلا بشغله عمل وضع طيران. السلام عليكم ورحمة الله. وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يضل الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ثم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها رخ الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنها نستكمل ما بدأناه من مبحث الإمامة عند أهل السنة والجماعة واليوم بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه نتكلم في مسألة جديدة وهي مسألة القهر والغلبة بينا فيما مضى الطرق الشرعية الصحيحة لانعقاد الإمامة العظمى أو خلافة المسلمين أو رئاسة الدولة بعد أن بيننا هذه الطرق هناك طريق آخر تجب الطاعة بموجبه تجب الطاعة بموجبه ويحوم الخروج عليه بسببه لكنه ليس من الطرق الشرعية ولا يجوز إلا لضرورة لأجل مصلحة المسلمين وحقن دمائه وهذا هو طريق القهر والغلبة والاستيلاء على الحكم بالقوة ومنه ما نسميه اليوم بالانقلابات العسكرية وما شابهها وهذا هو الغالب اليوم على العالم الإسلامي خاصة بعد الربيع العربي أو كما يسمونه وهذا الطريق لم يجمع المسلمون على اعتباره مما تنعقد الإمامة عن طريقه بل ذهب العلماء فيه مذهبا المذهب الأول قالوا لا تنعقد إمامته ولا تجب قاعته لأنه لا تنعقد له الإمامة بالبيعة إلا باستكمال الشروط فكذا القهر إلا باستكمال الشروط فكذا القهر وذهب إلى هذا القول الخوارج والمعتزلة ووجه لبعض الشافعي هل بلكن ألفاظ دقيقة وجه لبعض الشافعي المذهب الثاني وهو مذهب أهل السنة والجماعة كافة أن الإمامة يصحوا أن تعقد لمن غلب الناس وقعد على كرسي الحكم بالقوة. قال الإمام أحمد في رواية عبدوس ابن مالك العطبار قال بالنص ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أي بيته ولا يراه إماما. وقال في رواية أخرى. رواية أبي الحارث في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم آخر مع من تكون الجمعة قال الجمعة مع من غلب الجمعة مع من غلب واحتج بأن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بأهل المدينة زمن الحرة وقال نحن مع من غلب نحن مع من غلب وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. فأما مالك فقد قال يحيى ابن يحيى وروي عن روي موطع مالك من أصحاب مالك حين سئل البيعة مكروهة يعني لهذا الذي تغلب بالقوة قال لا قيل له وإن كان أئمة جو يعني ظلم عدوان قال قد بايع ابن عمر لعبد الملك ابن مروان وبالسيف أخذ الملك أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تذكرون أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب إلى, ابن عم كتب إلى عبد الملك بن مروان إني أرى لك السمع والطاعة أنا وبني أنا وبني أقرر له ابن عمر بالسمع والطاعة على الرغم إن عبد الملك بن مروان كما ستدرسون إن شاء الله العام القادم في الدولة الأموية استولى على الحكم بالقوة يعني بالقلاب عسكري. أما الشافعي فقد روى الباهقي بإسناد عن حرملة قال سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وقال الإمام النووي رحمه الله أما الطريق الثالث إحنا قلنا الأم تختار بكم طريق اتنين طريقة الاختيار وطريقة الايه ها درسين لفاة دروس لفاة قلنا الأمة تختار بطريقتين، ها اختاروا ليه؟ الاختيار والاستخلاف طريقتين الطريقة الثالثة اللي هي طريقة الليه القهر والغلب قال النووي أما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام فتصبى للإمامة من جمع شرائقها من غير استخلاف ولا بيعه وقهر الناس بشوكته وجنوده إن عقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين فإن لم يكن جامعا لشرائق الخلاف بأن كان فاسقا بأن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان أصحهما؟ انعقابها لما ذكرناه وإن كان عاصيا بفعله وإليه ذهب أبو عبد الله القرطبي ونسبه إلى سهل بن عبد الله التستري وابن خويز منددان وقال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله فمتى صار قادرا على سياستهم إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله ورسوله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قيل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا مجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام أطعط علي كلامك سوء عايز هو اتغرم تليفون ده ايه ايه اكتر من 100 جنيه لا يا بيت التليفون كله اتاخد واحنا هنوجع دماغنا هو بص التليفون كله اتاخد وبعد كده احنا, احنا ايه نتصرف بقى لا متفوتش انت صوتي صوت نشوف بقى يدفع كام ويرجع قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الائمه مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا مجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم يلاحظ من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يعتبر المتغلب حاكم تجب طاعته لا إماما وخليفة للمسلمين لأنه لم يستوفي شروط الإمامة غالبا ولم تنعقد له بطريق شرعي بل أخذها بالقوة والقهر والاستيلاء والغصب ومعلوم أن الغصب حرام في دين الإسلام فله حكم الإمامي يطاع في قاعة الله ويجاهب معه ويصلى خلفه ولا يجوز الخروج عليه وإن كان عليه اسم فإثمه على نفسه والمسلمون منه براء قال صاحب كتاب الخلافة وسلطة الأمة ولكن هذه لم تكن خلافة حقيقية بل ملك وسلطنة وتغلب وفي التغلب يكون القول للسيف والحكم للغالب ضرورة قال وإطلاق اسم الإمام على هؤلاء المتغلبة وعلى الملوك والسلاطين مطلقا باعتبار معناه الأعم يعني ليس هو الخليفة حقيقة لكن جرت العادة والعرف على أن كل من تولى إدارة الدولة أو منصب الدولة يسمى رئيس جمهورية أو يسمى خليفة المسلمين فهو بهذا الاعتبار يسمى رئيس الجمهورية أو يسمى خليفة المسلمين لكنه في حقيقة الأمر يسمى فقهياً بحاكم متغلب يسمى بالإيه؟ بالحاكم المتغلب وقد بيّن الغزالي الحكمة في وجوب طاعته وإعطائه حكم الإمام كلام ده طبعاً إحنا عايزينه دلوقتي ومحتاجينه وده زمنه والكلام ده محتاجين نفهمه عايزين نبتعد عن العطفة بس. عايزين نبتعد عن العطفة نحكم الشر ونبتعد عن الإيه؟ أنا العطفة قال الغزالي لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنه لا تطاق وكان في صرفه إثارة فتنه لا تطاق ركزوا في الكلام ده كان في صرفه إثارة فتنه لا تطاق حكمنا بالعقاد إمامته لأننا بين أن نحرك فتنا بالاستبدال يعني عشان نشيلون ونحط غيره يبقى نحرك إيه فتنا بالاستبدال فما يلقى المسلمون منه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشرور من مقصان هذه شروط التي أثبتت المزية آآ آآ التي أثبتت المزية المصلح فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياه كالذي يبني قصرا كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا وبين أن نحكم بخلو البلاد من الإيمان وبفساد الأقضية وذلك محال ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة مع أن المتغلب يعطى حكم الإمام نظرا إلى حال الحاجة والضرورة كما قل إلا أن علماء الإسلام لم يجيزوا أن يكون القهر طريقا لانعقاد إمامة الكافر للمسلمين يعني فيه فرق بين أن يتغلب على المسلمين مسلم ويقرم بسيفه وبين أن يتغلب على المسلمين كافر ويقرم بسيفه إذ حال القهر يمكن أن يتسامح فيه مع المسلمين وبغض النظر عن بعض شروط الإمامة كالعلم والعدالة لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا نص في المسألة الحديث ذا نص في المسألة قال ألا من ولي عليه ولي فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ثم قال ولا ينزل عنا يدم من طاعة ولا ينزل عنا يدم من طاعة والحديث رواه مسلم في باب في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشراره إذا إذا ذهب عنه مثل هذه الشروط فلا ينزع عنا عنه يلا ننطع أما شرط الإسلام يعني إن ذهب عنه بعض الشروط غير الإسلام شرط الحرية شرط القرشية العدالة العلم أي شرط هذه الشروط لا ننزع عنه ولا ننطع أما إذا فقد الشرط الأساس والرئيس وهو الإسلام فلا يمكن أبدا فلا يمكن أبدا أن نسقطه عن الإمام وعلى هذا فلو تغلب كافر على هذا المنصب فلا يجوز لنا شرعا أن نسكت عليه أو نسكت على هذا الوضع بل يجب خلع هذا المتغلب بقوة السلاح لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولقوله صلى الله عليه وسلم للذي قال في حديث عبادة ابن الصامت أفلا ننابذهم بالسيف أي أئمة الجور قال لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة وفي الحديث الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برها إذا كان هو كافر يبقى اصلا لا يجوز لنا ايه ها ان يحكم أهل الإسلام رجل إيه؟ كافر المنمين؟ المنمين. برضو برضو برضو لو صبرت شويه هتفهموا لو هم فضلوا خمس دقائق لو صبرتت لها المسألة كلها هتخلص كلها للوقتي هتلاقي الموضوع كله بيكتبن في ذهن لأن ما سبناش حاجة بفضل الله في المسألة إلا وجمعناها لكن احنا بنقصل للمسألة وحنقولها إن شاء الله كلها هتلاقي كل المسائل بانيت قدامك طيب نحن تكلمنا عن الطرق التي تنعقب بها الإمامة عند جمهور أهل السمة والجماعة وعلى الموضوعات المتعلقة في حق الإمام الذي يطاع في قاعة الله ويجاهد معه ويصلى خلفه ولا يجوز الخروج عليه. وإن كان عليه إثم فإثمه على نفسه والمسلمون منه براء والمسلمون منه برا وقد يعني ظهر بالأحكام ظهر بالأحكام الشرعية أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة لكن خالف فيه جماعة من الزيدية ومن الشيعة حيث جعلوا الدعوة إلى النفس هي الطريق لانعقاد الإمامة. ووافقهم على هذا أجباء من المعتزد أما الرافضة الإمامية فهم لا يرون غير النصية طريقا للإمامة يعني إمامة علي ومن جاء من بعد علي حتى الإمام المسطور عندهم في زعمهم الذي ينتظرونه إلى قيام الساعة لأن عندهم محمد بن الحسن العسكري دخل إلى السرداب قفلا صغيرا ولم يخرج إلى الأهل وقد قرأت لبعض أئمتهم أظمهم من أئمة الكفر سئل لماذا ترتكبون الزنا وترتكبون الفواحش واللواط وتأكلون الرب وتفعلون ما حرم الله عز وجل لماذا تفعلون ذلك وأنتم تزعمون أنكم قادة, وراء قادة وسادة لجمهورية إسلامية كإرام قال إن ذلك من الفقه نحن نستعجل خروج الإمام بفعل هذه الذنوب، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد الناس خرج الإمام في آخر الزمن، فنحن نكثر من الفساد حتى يخرج له الإمام، وهذا من الفقه هذا من فق الشياطين، كما قال الله عز وجل قل هل نبيكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أثاك أثين هؤلاء ما عندهم إلا الإفك وما عندهم إلا الزور والبخت فبهلك نكون قد انتهينا من الكلام على مسألة الحاكم المتغلق نذكر اقوال ائمة العصر الشيخ الفوزان، شيخ ابن باز الشيخ الآلباني الشيخ ابن عثيمين وكلا في الحاكم المتغلق كيفية ديول؟ الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز الشيخ الفوزان 4 ائمة قال الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله الخلافة أو الولاية أو الإمامة في الإسلام تنعقل بأحد ثلاثة أمور أولا اختيار أهل الحل والعقد ثانيا إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده ثالثا إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لقاعته كما حصل لعبد الملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقاضوا له يلزم المسلمين طاعتهم في ذلك لأجل جمع كلمة المسلمين وتجنب سفك الدماء واختلاف الكلمة بهذه أمور الثلاثة تم عقد الولايح لولي الأمر قاله الشيخ في شرح نمعة الاعتقاد يعني يرى أن الحاكم يتغلب إذا تغلب واستمكن من الحكم تجب إيه؟ تجب طاعة قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله البيعة لا تكون إلا لولي الأمر أما بالقهر وبالغلبة إذا تولى على المسلمين وقهرهم بسيفه وبايعوه كما بايع المسلمون عبد الملك بن مروان وبايعوا الآخرين أو باتفاق أهل الحل والعقل على بيعة إنسان يتولى عليه في كونه أهل لذلك أما بيعة أفراد الناس هذا شيء لا أصل له أو بيعة رؤساء الجمعيات هذا أيضا شيء لا أصل له. البيعة لا تكون إلا من جهة أهل الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة ليس فيها سلطان ليس فيها أمير فيجتمع أهل الحل والعقد على بيعة إنسان أهلا لذلك لأن سلطانهم أو رئيس جمهوريتهم قد مات أو حدث له أمر ما منعه من الوصول إلى سدة الحكم فيتفقون على بيعة إنسان بدلا من الميت أو بدلا من هذا الذي عزل أو يبايع إنسان استولى عليهم بالقوة والغلبة حتى صار أنيرا عليهم بقوته وغلبته فإنه يبايع حينئذ قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وهو موجود على موقع الشيخ الرسم قال الشيخ العلام محمد ماصر الدين الألباني يشبه هذه المسألة تماما التي قامت على قاعدة ملاحظة المصلحة والمفسدة وترجيح الغالب منهما على الأخرى يشبه هذه المسألة طاعة الحاكم الباغي، الذي بغى واعتدى وتغلب على الحاكم الشرعي، أيضا هذا أمر عارض، ينبغي أن يكون له حكم، فهؤلاء البغاة، إذا ما سيطروا على البلاد، وقضوا على الحاكم المبايع من المسلمين، لكل الناس ادتوا سطح، لا نقول نحن نخرج أيضا عليهم ونقاتلهم، إنما مطيعهم أيضا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى هكذا تعلمنا من الفقهاء من تأصيلهم ومن تفريعهم وهذا موجود في مقطع للشيخ الألباني بعنوان وجوب السمع والطاعح للحاكم المتولد أما الشيخ العلاء ابن عثيمين عليه رحمة الله قال الأمر الثالث الذي تنعقد به الإمامة القهر قال يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس اي دين له تليفون تليفونه بين الرن هو منه الرن انت برده لا لا مش شايف هات هات يا باشمهندس طيب مش قال يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له حتى وإن كان قهرا بلا رضا منهم لأنه استولى على السلطة ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر كثير كما جرى في دولة بني أمية فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادي باسم الخليفة ويدان وهو بالطاعة انتثالا لأمر الله عز وجل فلا يجوز الخروج عليه قاله الشيخ في شرح العقيدة السفرينية صلاة 648 طبعا المسألة دي محتاجة نوع من التفصيل في مسألة الخروج على الحاكم احنا باقي لانا في هذه الدروس ثلاث محاضرات هناخد محاضرة او الثلاث محاضرات عبارة عن الآتي المحاضرة الأولى في الحقوق الواجبة للإمام المحاضرة الثانية في الواجبات التي عليه المحاضرة الأخيرة في طرق عزله أو طريقة عزل الحاكم أو الوالي إذا خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يسر في الناس بالسيرة الحسنة أو السيرة المرجونة وبذلك نكون قد انتهينا من دروس الإمامة عند أهل السنة والجمعة وأنا قد أتيت من من الملزمة حتى درس اليوم حتى درس اليوم وأضطها للأخ محمد أمر عطته للأخ عمرا حالا بصور نسخة تبقى عند الرجال ونسخة عند الأخوات عشان خاطر يبقى إيه كل واحد عنده ليه عنده نسخة بالنسبة لإخوان الإنترنت أنا ديت الأخ عمرو نسخة على الفلاشة قدراتك كنديو عشان ورفع على موقع مع حد شيخ الإسلام رئيسيه وهي موجودة أيضا على موقع ربانيون وموجودة على صفحة فيسبوك الصفحة للإخوة والأخوات عاملينها لطلاب بالله بالمعروف فكلاهما موجود نعم المذكرة اللي انتظر الصورات دي موجودة على موجودة احنا يعني حطناها في أكتر من مكان بحيث انها تكون متوفرة بحيث انه محدش فعله ايه بقاله حج والامتحان سهل جدا جدا جدا ما فيش من درس النهاردة منه وحده النهاردة درس النهاردة مش موجود منه في حال تمام؟ هو الامتحان من من المذكرة من الدروس اللي فاتت بس كله من المذكرة اللي فاتت المذكرة اللي هي؟ المهاش 8 يا ده 5 بس هم الامتحان من الخمس محاضرات بس والمذكَّر معكم والأخي عمر بيصورها هاي دلوقتي خدوا منها نسخة كل واحد يأخذ منها نسخة ونادله وهو موجود على الانترنت أي حد عايز يستفسر عن حاجة مش فاهم حاجة يتصل عليا ولا تحت الإذن كما يقول ولا ينزع عنا من طاعة ما دام طاعة لله ولرسوله لا ينزع عنا يدمن طاعة يعني هذا الحاكم المتغلب لو أمر الناس بطاعة الله مثلا أمر الناس بالخروج لصلاة العيد في المصل وقال مصل العيد في المكان الفلاني ما ينفعش أقول لا أنا رحم المصلة في المكان التاني عشان لحكم جائر وصل في مكان تاني الوحد ده معناه لا ينزعنا يدى من طاعة وطاعته في طاعة الله بس لا أحاديث الإمام في الصلاة لا تنسحب على الإمام العظم. انتبه. الإمام بص الإمام العظم حاجة، والامام في الصلاة لفتن. وهذا المبحث فهمنا على فكرة أنا لقيت رسالة اسمها المقدمة الزهرة في إيضاح الإمامة الكبرى للإمام الذهبي. لسه كانت مخطوطة ولسه موضوع قريب الكلام اللي أنا أقول لكم كله موجود فيها. يعني هذه الرسالة للحافظ الذهبي. طبعاً تعرفين الذهبي يعني متوفي سنة 748 هجرية من المتقدمين يعني من العلماء الأمة المتقدمين فالمسألة فيها يعني فيها جهد كبير والكلام اللي احنا قلناه ده خلاص الكلام أهل العين احنا قلناه ده خلاص الكلام أهل العين فاللي عايز يرجع يرجع لأصل الكتاب اللي هو كتاب الإمام العظمى للدكتور ديميجي أو يرجع لكتاب المقدمة الزهرة في إضاحة الكبرى لإمام الحافظ الذهر نعم دي لي اخو ديت شيخ في النسخ دي اخو النسخه دي اخو عملت كم نسخه في دي لي الاخوات نسخه ونسخه الاخوات بعتت طيب مين تاني؟ ودي نسخة الاخو طيب ما فيش مشكلة، حد محتاج نسخه نسخه احنا هنصور طيب اتفضل selbus salam hadirin hadirat